relax mm -hmm. mm -hmm. من يريد الإنسان يسهر أمامه يسأل Amen. Mm -hmm. Hey لا تحرك حبي لسانك لسان لا بل تحب